في شغل التخفيلة عشان احنا من دولة بباشتين ام بابا على بابا دبابا هل الدول وريمة ايام الحزن اللي معايا حياتي مش على هوايا ولما ببص في مرايا <تصفيق> بحس ان انا متغير كنت الدحكة مرتومة الواح <تصفيق> الفرحة مكتومة و الناس ضعابل و مسمومة و <تصفيق> الناس حتى لعمل البايا هشتك فرقت المطول عاج انا بندبك و مشبعناك انا وش وش مفيش تخمين انا بخط احمرات موت بشتي اللي ما بتجبش الا سوع حس الدبور على ريا حدود ما بيشغلوش ولا اي عوي موضوع ولا حد بيخاف بس ابن الحس متكل انا دري من دموعك دموعك وسنينه الحب في الميه انت يا صاحبي كراهيه ودنيتي جايه عليا عالف يا خاين ماك ما انا على غشوله مع بعض تاخدوا الكوبرتوري انا مش عارف من لكم ايه ده انتوا اللي يا وده الدعم في العنايات ما <تصحيح> انا شفالة اموره كل البنات جنبه يغوره انا ببعض اطاير في احضوره يا حبيبتي ملكه وبعشاء شبه الملايكه بتحكي ده اجمل حاجه عني يا شبه انا دغري طالع على بيته واطلبها من بابا وخده فانيت البتة حساسي اتهايت وتهدت راسي بس تحت مداتي اي خاين واي عوين قوم شدين خدوا اتوكو علشان خارج ورجع له فو مغلوب حالف محل له فو الدنيا ابراتك معلاني <تصفيق> خليكوا دايما فاكرني يا اللي انتوا قاعدين حد مني هتشوف وش خشب مني واضح كلامي وله <تصفيق> الناس في الدنيا غدر بتضيعك بس بالشارة من اكل او سجاره القلوب بتتحول بقى انتوا حابب التدمير نسيتوا وخيري منسي بسرعة بايتمشي الحياة سرعة اترد ولا كارت بميلي من اللي هعملكم بميلي والله هنمي بتدعيلي وبعدت عن ولاد الحرام مرد الغرور بايا عميكو ومتي باعلم عميكو اللقم مكلب ووحديكو ومنش هعملي ناركا لارسعت الخورة بشرة وفدت الدنيا بأعزابها احباب, أحباب تروح لأحباب وحبك حبك يتر في الجاب انا تايق ومشتهي اه افكر احبك يا ريتك فاني انا عوبتشاري اصبر احضرها البسها اصلي مطوه انا جايه انا قوتك يا ابني شارك هنا تعدي تدفع جمارك واقف معاكم اي كلام دماغي طايشه ومخ بيقرب يوم ما تتنطط تكرب بالفلاح انا حت اضرب فلي وش كل الاخصار الباب على وش مخي يا اصلي وبيي رمضان دابو احمل مليانه ولا بيحكي قد انا النور اسم الخال هرب دابو بدي ابوجعن Masikot din, sa sa sa mabishmeno, iba ni bagal ko birento. Jali duno ang dagfano, wag duno ang katabil kalam. Mas pinikoy ni